ولا يخاف عقبيها والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وَأَمَّا من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إِذَا ترد إِنَّ علينا ال وإن لنا للآخرة ولولي فأنذرتكم نارا تلضي لا يصليها إلا لشقي الذي كذب وتولي وسيجنبها لطقي الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا بتواء وجه ربه لعلي ولسوف يرضي والضحي